لِيَشْهَدُوا مَنَافِ عَلَهُمْ وَيَرْتُوا إِصْمَ اللَّهِ � أَيَّمٍ مَعْلُومَاتٍ وَعَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الْأَنْعَامِ لِيَشْهَدُوا مَنَافِ عَلَهُمْ وَيَرْتُوا إِصْمَ اللَّهِ الأنعام فَقُولُوا مِنها وَأَخْرِجُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ أَفَإِنْ لَمْ تَأْذَنُوا أَخْرِجُوا الْبَائِسَ